شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني تقدم نغم تو لما قلعت قلب ملكتها والوزيرة عشتي فيها وروحت مزرط رأتيها وعمري اخدت فيه وحصانك فارح وليب انا عيب وسرق عنيه وانا سرح بعنيك هي وملكيك لك قلعت قلبي ملكتها والوزيرة عشتي فيها وروح بمزرط رأتيها وعمري اخدت فيه تسقيع ليب هاللعبه ويلاحظه وبعدها عشت بغربه قولي اهلا وصحبي حبك ضايع فيا نغم تو <تصفيق> كل كم لمسه من ايدك وقلبي لقلب المالك قش شو هالسحر اللي بايدك بسحر لي دايما كلو كم لمسه من ايدك قلت لقلبي المالكيش شو هالسحر اللي بايدك بزت علي بهيدا الغيش غشيتيني وسارقتيني نغرخ اخبطتي كل موازيني بهالليله ملكتيني وشو اخرها مع هالغيش لازم ارجعي حدودك واسحبي من عند جنودك اكثر من هالغش في مش راح اسمح لك الظاهر بتحدو جيشك ما راح من عند جنودك أكثر من هالغش في رأيك في جيش وجيشك جيشك نكتب نوعه هدي بتخصك بتحبيني و أحبك هالحر نغني اطلب نسختك الأصلية